بسم الله الرحمن الرحيم وصل ى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه و س ل م ت س ل ي م ا لحديد نسيت محمد ا ل م خ ت ا ر ا ل سوسي قدت رحمة ربي ننوي ادرس ميسن ربي كاوى هدوتيسن ارمب ر ي سيد محمد ا ل م خ ت ا ر ا ل سوسي افكسلجر غ u t ا n في الفيت بهري غuten لدفل غلتو ك ل ل ي ي ر ا فم و زروي ا ل تاريخت ن مازرتن ي غصوص للمغرب ك ل و ت لكتب ا لفيق ه ا ل د ه في ا ل ل م ا ت والمسلمات والمسلمات و ا ل م س م ا ت و ا ل س ل م ا ت ل م س ل م ا ت ا ل ل م ا ت و ل م س ل م ا ت والمسلمات و ا ل م س ا ت والمسلمات ل م س ل م ا ت و ا ل م ل م ا ن و ل م س ل م ا ت والمسلمات و ا م س ل م ا ي والمسلمات و ا ل س ل م ا ت ل س ل م ا ت والمسلمات ل م س ل م ا ت و ا ل م ل م ا ت ل م س ل م ا ت والمسلمات والمسلمات ا ل م س ل م ا ل م س م ا والمسلمات و ا ل م س ل ا و ل ل م ا ت والمسلمات والمسلمات و ل م س ل م ا ت والمسلمات و ا ل م س ل ا ت والمتمات م س ل م ا ت و ل م ت م ا ت و ل م ت م ا ت و ل م ا ت و ا ل م ت ا ل م ت م ل م ا ل م ا و ا ل م ي ف ل د س يجب د ي م ح ا ر س و س يكون توقت ت د ا ل م س و ل م ا ن ع ش في المستقبل ل ف ر ويجب ان يكونوا مسلمون ل ل في ا ا ل ا ل م س ت ق ب ي لحديث ا لسجل ي غلد عن ا ل ربط ا سوال ش ل ح ي ث يفاسر ق ي ز ا ل ق ر آ ن ا ل عاديم لحديث ن س و ل الله صلى ا ل ل ه ع ل ي ه وسلم يسول ق ي ز في ا ل أ م و ر ا ل ف ق ه بشتنس ميدن بشتنس ميدن ف همن دينزن دمانكا ستعبدنر ا بليت ي ا ل ن ي خ ل ق ن دمانكا ستن ع ي م ن دن ينغنزن ديدرسن دي دي دي دي دي دي دي دي. ايغريكن و س ك ن يجب ان نتعلم بان ن ت ع م بان ل م بان ن ت ع ل س ا ع ة ت غ ل م و ن ي ت ع ل م بان نتعلم ا ء ن ر ب ي م ا ل ن ب ي ص ل ى ا ل ل ه ع ل ي ه و س ل م ي ا ن ن ت دي م ح م د ا ل م خ ت ا ر نتعلم ب ا ي نتعلم ل ا ن ن ت ع ل ب ر ن ا م ج ا ن ن س ي س ا د ن س ل ا ن ت غ ل ي د ع ا ن ن ت ع ط م ر ا ن ت ي ل م بان نتعلم ي و ن ن ر ع ل م ض ا ن نتعلم بان نتعلم بان ي ت ع ل م بان ن ت ل م بان ن ت ع ل ق ر ا ن ا ل ع ظ ي م غ ا ن نتعلم بان ن ت ي م ا ل ن ت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 وفي اثنين من الموقع ا ل و ز ر ع ه ا ل ل و ق ا ب ا ل م و ق ع اللسك ا ل ف ق ي س د ي عبد الله ب ن ا ل طهر ايك الغراض ا أ ي س ن نسفلد نسفايد نتامل نسكر جزن نسكرمات جزن يوشكن ا نكتيد سيدات ا ل ف ق ي س محمد ا ل مختار سوسي لسا ي و ل ن د ع ويساتر حمر بيه يفكس ا ل ا ج ر ب ه ر ب هريك جدن في الخيرات لزيفل ولكن ر م ذ ا غ و ا ل ريغة الدوغة ك ر ي م ي ك في ت د ر إدن س د محمد المحامي خ وفي المحامي وفي ا ل م ل ا م ي ل وفي المحامي و ض ع ل د ا قواز ي ر يلغ غسق ل ا بابا د ي هجرية سيقات ة 1318 ل ف ق ي ا ل ح ج علي ا ل د د ر ق ا و ي إ م ي وفي المحامي اللارقية يلسن م د ب وفي المحامي أنت في مرض ولكن يجب والمدرس ان ل يكون هناك ع م اجراءات م ومسجدات ومسجدات ا ومسجدات ومسجدات ن ل ي ا د ولكن د ي بمدينة م ر ا يجب ان و ي ر يكون هناك اشياء مثيره ك للغايه ولكن يجب ان ي ك ي ن هناك ي س اشياء مثيره للغايه ر ا ل ك ن يجب ان يكون هناك اشياء ن سدو قادير يلغ. من العنف تجاريه ديسنة غ ن من ويكون س س هناك م اشياء يتمور ت ج ا ز ي ر ت ن سوس ي ت ح ويكون ل غ ماجين هناك م ر ا ش م ن ن ت اشياء م ر ا ك ر اللي غيزرال تجاريه ت جيغل つまり、この時点で、この時点で、この時点で、 ا ل ك يجب يكون هناك اجلس محمد الخامس و ا ل م س ل ي ن والمسلمين ا ل م س م ي ن والمسلمين و ا ل م س م ي ن والمسلمين و ا ل م س ل ي ن و ا ل م س ل م ي ا ل س ل ي ن و ا ل م س م ي ن ا ل م س ل م ي ا ل م س ل ي ا ل س ي ن والمسلمين و ا ل م ل م ي ا ل م س ل م ي ن و ا ل م س ل م ي و ل م ط ب ع ا ل س ف م ي ن والمسلمين ا ل م س ل م ي ن و ا ل م س ل و ا ل م س ل م ي و ا ل م س ل ي ن والمسلمين ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ل م ي ن ا ل م س ن و ا ل س و ا ل م ل م ي ن ا ل س ل م ي و ا ل م س م ي ن والمسلمين و ا ل س ل ي ن ا ل م ل ي ن والمسلمين والمسلمين و ا ل م س ل م ي و ا ل م س ل ن و ا ل ل م ي ن و ا ل م س ل ي ن ا ل ي ن والمسلمين و ا ل ي ن ا ل م ي ن والمين والمين و ا ل م س م ي ن والمين و ا ل السلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته نفلكم دمنا وسياسات ي ل ح د ي ث سيد محمد المختار السوسي